بسم الله الرحمن الرحيم احط ما لحط وما ادراك ما لحط يَوْمَ تَقُومُ أَعْيُنُهَا لِلْقَارِعَةِ فَأَمَّا مَنْ ثَمُلَتْ فَأَهْلِكُوا بِضَارِيَةٍ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا حِيْنَ ظَلَمُوا الْعَادِيَةَ اخرها عليهم سبع على يالين وثمانيه ايام حصوما فترى القوم فيها فرا فترى القوم فيها صرعا كان له احجاز نصب خاويه اهل تعالوا من جاء اصرعوا ولن قدلم والمختفك تر الخائئه فعصى رسول ربه فاقذهم اخذ التراب ان لم ن ماء حملناكم في الجاري لِنَجْعَلْهَا نَثْرًا تَذْكِرَةً وَتَذْكُرُ وَتَعِظُهَا أُذُنٌ وَهِيَ فَإِذَا رُفِعَ قَصْرُ السُّورِ نَضَّاقَ أَحَدًا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَ دَكَّةً دَكَّةً وقعت فهي يَوْمَئِذٍ وَقْعَةٌ وَاقِعَةٌ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ وَيَنْهَى الْيَمِ يَدًا وَالْمَلَكُ عَلَاهَا إِذَا وَيَا أَحَسَنُ إِلَيَّ وَرَبِّكَ فَأَوْقِعْهُ يَوْمَئِذٍ سَمَاوَاتٌ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُونَ لَا تَكْذِبُونَ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِي إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِي ان مَيُغَنُ تُقَمِّي مِلاَطِ الحِسَابِ يَا سَمُوهُ سِعْيَ عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّتٍ لَكِنْ عالِيًا أُطُوفُ لَدَانِي قُلُوا أَشْرُهُنِي أَبِعْ مَا أَسْلَ ثم في ايام قاليا وان ما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابي وان لم ادن حسابيا يا ليت زمان كانت القاضيه ما أغلى عني مالية هدك عني سلطانية قلوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سمعون براعا فاسلكوا انن كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حبي ولا طعام الا لمن اكل وَمَا تَنصُرُونَ وَمَا تُنصَرُونَ إِنَّ لَهُ لَقَوْلَ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا أَبُو بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا لَّمْ تَفْقَهُوا وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُظْهِرُهُ عَلَى الْكُفَّارِ وَلَو تَقَوَّلَ عَلَيْنَا كَذِبًا مَّعْضَرًا لَّأَقْضَيْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوِتْرَ لَا تَنَاطَى بِكُمْ من أَحَدٌ عِندَ حَاجِزٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِن لَّن نَّعْلَمَ أَن مَّن يُكَذِّبُ بِهِ مُغْتَرٌّ وَإِنَّ لَهُمْ حَسْرَةً عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّ لَهُنَّ حَقًّا يَقِينٍ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ